بسم الله الرحمن الرحيم الأتى على الإنسان حين من الذهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاد نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا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 dan mempunyaikan makanan untuk mencoba dan mencoba dan mencoba. Jika kita mempunyaikan kepada Allah, kita tidak ingin mencoba وَلَقَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَظَّرَةً وَسُرُّا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَدَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا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 ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ويدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منتورا وَإِذَا رَأَيْتَ فِيهِمْ مَن رَّأَيْتَ لَهُ بَشَشَاءَ وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُلٌ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُم رَّبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا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 واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن قلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا